شمس وجهك تطل من بين الرماح شمس وجهك تطل من بين الرماح وتسجر الخامه زي انا بتجيب الصباح تعبت حقل الورق وماتح عبد ولاده الحوم اقترف من شاربك سكر الجيمان عكرت حاجبك ومن يخل عكرتك لوشك السلاح طحنت جاع المعركه طحن الرحى غربلتها والوجع منها النمح زي نديك الشوارب ولا صقر من لق فختهم عمي يمنتك يا ابو الفضل يمنتك صارت وتد هاي الارض ومن تميل الدنيا بيسارك تكب يمنتك صارت وتد هاي الارض ومن تميل الدنيا بيسارك تكب تنبسط هاي الوسيع في القبض منك غير لو نظره السماح بنظره منك غير لو نظرت السماح سلوا على محمد باعلى على صوته <تصفيق> الى الشاعر الاديب راضي الفيصله شمس وجهك تطل من بين الرماح وتجي الخيمه الزينه بتجيب الصباح تعبت حال الورومات تعبك ولاده الحوم طرف من شاربك تكر الجيمان عكرت حاجبك ومنيح العكرتك لوشك السلاح اجت زينب والدموع تسيلها واحتنت صوب الخيام لتفيلها تقول يا عباس بدمعه سايله خويا رووي حط الطفل والعائله خويه منته اللي جبتني للكربله وقوم يا عباس روق لي قالها ردي وبشري المخدرات الماء يجيب اليوم حيه على الصلاه لو اجيب الماء لو شاطئ الفرات اليوم ما طمنا وخيلها يا بلفضل بالك الفات موصوف شبيه عمك الطيار جعفر وبعد بالمشرعه عندك نياشين تراب العلق ومدمك تعفره ندري نخلي فكرك شويه ندري تشوفك انقطع عباس وندري الماي من دمك تطهر لكن ما درينا وانتم مدفون شلون الماي ضل عليك يفتر شلون الماي ضل يفتر يا عباس وعجيب شلون ما تكسر المرمر سمعنا الماي اذا ضل تحت بنيان ينهد البنا واثاره تظهر الماي الراكد يسبب روائح وما يكفي الضريح يفوح عنبر عمي سمعنا الماي اذا ضل تحت بنيان ينهد البنا واثاره اظهر الماي الراكد يسبب روائح وما يكب الضريح يفوح عنبر عرفت السر يا ابن حيدر الكرار ليش الماي جاك يبوس رجليك لان شفوفك مقطع على الماي جاك الماي يم قبرك تعذر الفارس من يقع من ظهر الجواد يمد دي حتى تعين الضيحتها لا جن العباس طرح بلا يدين القاع صارت لك شفوفك لقت الجربة ما ينسال مي هم النسهام هذا مو ماي اللي هذه دمعه الجربته ابو فاضل نعم ابن امه البنيه ومدرسه حقدر علينا الذربته هو شباكه وعلي هيك ازدحام شلون لو شفناه بكامل هيبته شالقت الدنيا كلها تموت تحيه تموت عد غرت جبينه وطلعتها عد غرت جبينه وطلعتها صلوات بأعلى اصوات نور زيانب سطح خادم خادم, خادم, خادم خادم الفارس من يجع من ظهر الجواد يمد يديه حتى تعين الطيحت لاكن العباس طاح بلا يدين الجع صارت لا تشوفوه فتلك ما ينسال ما يهم هذا مو, مو ماي يسيل هذه دمعه جربته ابو فاضل نعم ابن ام البنين ومدرسه حيدر ولينا الدربته هو شباسه وعليه هيك ازدحام شلون لو شفناه كامل هيبته شال الدنيا كلها تموت تحيه تموت ادغرت جبيننا